أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر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 ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخن المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها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 عليهم وعليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا 125. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما 126. أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة واصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله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 وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا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 لقد رضي الله عن مؤمنين يذبئونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فعلم ما في قلوبهم فأزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومقانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكما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 سُنَّة اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَا تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَهُوَ الَّذِي كَفَأَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكْتَمِي بَعْدِي أَضْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا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 ما فِي في رجوهم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزر أخرج شضاؤه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع علي بهم الكفار